بسم الله الرحمن الرحيم قاصدين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخِع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم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 ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي, ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين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 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملائ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فالقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين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 إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بنين إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إن لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأِ إبْرَاهِيمَ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاقِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَأْوُونَ فَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ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 فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرمة فنكون من المؤمنين. فَلَوْ أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.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 في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 وَالتَّى مُّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّتَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخدهم عذاب يوم الظلمة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 نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أَوَلَمْ يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني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 فلا تدع مع الله الهًا آخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فان عصوك فقل إني بريء مما تعملون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 وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرَ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ